بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك, نشرح لك صدرك ورضعنا عنك وزرك ورضعنا عنك الذي ام ظهرك الذي والذي ام قبضه رزق ورثنا لكن ذكرت ورثنا لكن ذكرت فان مع العسر يسرا إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. فإذا فرغت فنصب، وإلى ربك ضواف. فإذا فرغت فنصب، وإلى ربك ضواف.